ما خوانا عن وعلى الاسم من الاشياء ثم ننتقل بسرعه الذي معنا في الصف هو زكاة الحيوان أو زكاة الأمعاب أو زكاة الطروة الحيوانية والمقصود بالطروة الحيوانية أو ما أشمل في إليه الإبل هذه الأصناع ثلاثة الإبل البقر وفي معنى الجُنس ثم أضاء الخواص المعي شروه أهول الذكاء في الأنعام الشرط الأول أن تبلغ النصاب النصاب مقدر بالشرط. فالإبل مثلا بداية المصاب في خمس من الإبل شاثن يعني إذا كان عنده خمس أعلم خمس لا عليه بداية النصاب يعني ولها جداول موجودة في كتب الفقر يعني أن تبلغ الإصابة الشرط الثاني أن يقول عليها الحول من أن تكون الأنعام سائمة أكثر سائمة من الصور بمعنى الرعي يعني أنها تعتمد في تغذيتها على الرعي لا أنها تعلق يعني لا يشترى لها على وإنما فرع الكلأ المبأ من غير كلفة المالية أكثر الكور فلو ظلفت مرتين أو ثلاثة هذا لا يظهر لأنه الاعتبار للكسر أن تكون سائمة ثبت. وفي الحديث وفي سائمة الإذن وفي سائمة البقر أي التي تسوم فرع فالمعلوم فرم لا ذكاة فيها وكذلك العاملة التي يستعملها صاحبها في أن يحمل عليها أو يركب أو في الحق العاملة لا زكاة فيه أن تكون عاملة أن تكون سائمة أن تكون عاملة هو ما عبر عنه هنا في الشرق الرابع سينتفي عنها أنها عاملة أن تتخذ للدار والناس يعني علشان ويبيع ابنها وعلشان الحلاب باللبن أو أنه مثلها للحل كل هذا ينفي عنها أنها عاملة أو أنها مرتوبة <تصفيق> عاملة الفقر أو مركوبة أو أنه يحمل عليه، يعني ليس تتعامل وهذه الشروط الحقيقة محل اعتبار لجماعة العلماء والخلاف في ذلك يعني لا ينظر إليه يعني تكون منصاباً هذا باتفاق الإجماع أن يحول عليها الحول الإجري مسألة السوم ومسألة ألا تكون عاملة محل بحث الفرق والاجتهاد وإحنا قررنا الحقيقة جماعة وها أنت تقوم أكثر الحول تسوم يعني قاف ولا تكون يعني عاملة وإنما تتخذ للضر والناس لوتني ذكاء عروض التجارة ما في يعني عديتها ولا خلنا نقول إنسان من الأرض الزروع والثمار، زكات عروض التجارة المال التجاري الذي يتاجر فيه الإنسان، بيتجّر سيارات، في أقمشة، في النظير، في أدوية. هي أدوات تابعية عروض التجارة جمع عرض وهو أنواع التجارات المختلفة المال المعد للتجارة في الربح فيه مال بيبقى معد للفنية لاستعمال الشخص إنه هياته منه هيشرب وفنة اللي هيبني عليها ابناية يسكنوها المبنى علشان هو يسكن فيه لنفسه السيارة المركوبة والمبنى المسكون ما اتخذه الإنسان للقنية لكن لو تحول عن الكونياناوى به التجارة بأنه يعرضه علشان يربح ويديره بيبقى من تاريخ هذه الجنية إذا كان المال مصابا وحال عليه الحول وهو مصاب لم ينقص بتجب فيه الفيديو بشرط أن يبلغ مصابا واحنا هنحسب النصاب بالذهب يعني المال التجاري يعادل قيمه 85 جرام ذهب يعني مال التجاري لما نيجي نحسبه بالفلوس يبقى حوالي 24 ما دون هذا الا ذكر ال ان يكون مخافا أن يحول عليه الحول الهجري انه يبقى خالي من الديون عنده مال تجاري لكن بالديون مثل الطائدليات أو الطائدليات أو الضقالة يأخذ بالديون يعني ليس المال ملكاً تاماً له فإنما هو مدين بتدادي ثمن يبيع ويأخذ حصته في الربح ويسدد وان الدين بيستغرق مال التجارة وأكثر مال التجارة أو يخفص به النصاب يبقى لا ذكاة فيه يعني النصاب خالب من الديون حال عليه الحول الهجري معد فعلاً للتجار بيقريت الزكاة رجع العشر اثنين ونصف في المئة هذه مسألة عرغة الآن ما فرروا كلام بهذه الأموال التي تقدمت الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال، هذا الأصل وزكاة النقود تكون نفودا من عين الماء وزكاة الزرع تكون زرعا وثمارا وزجاج التجارة بتخرج من قنط التجارة، أدوات مكتبية يبغى يخرج أدوات مكتبية أدوية هي يخرج أدوية، فيحتسب في مثل الأدوية ربع العش يساوي كم يخرجوا أدوية، ويصعبي إلى جهة المستحقة الفقيرة إلى فضاعات الأدوية إلى جهة الطلاب المحتاجين للكتب أو الأقلام خلصات إلى الفقراء المحتاجين البيت إلى الفقراء المحتاجين طعات سكنت برا ونحو هذا فده أط أن الزكاة تخرج من عين الميت أن الزكاة تخرج من عين طب هل يجوز إخراج قيمة في, في الزكاة الصحيح من قول العلماء جوز إخراج قيمة في الزكاة في الأموال التي استقدمها غير ذكاة الرسل يعني كل الأموال الذكاوية التي تقدمها يجوز خراج الذكاة من عين هذه الأموال أو بقيمة هذه العين يعني يشوف ربع العشرة يشوت إيه قمته بالنظر ويفعل الأيطر الله هو للفقراء ولا حرج في ذلك ما عدا ذكاة الفطر ذكاة الفطر الفطر وهي الذكاة اللي هي متعلقة بقى مش بالمات متعلقة ببلن المزك. ولذلك بتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثة ف زكاة الفطرية هنشير إليها بعض الأحيان مشاودينا تعجل لكن في الجملة كماهير الفقهاء الأئمة الثلاثة المالفية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجي إخراجها نقودا لابد أن يخرج على زكي طعاما لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام صدقة الفطر صاع من طعام وضع طنوان 138 هو مثلاً المعادن ذكاث المعادن الحية تدخل في ذكاث الخارج من الأرض مع... بعد الزروع والثمار يبقى ذكاث الخارج من الأرض المعدن وهو وجود في الأرض بأصل الخلق ذهب في الضفط نقص بطول مل. لا تجب فيه الزكاء او انها لا تجب والقدر الواجب اخراجه احيانا يبقى الموجود في الارض مش موجود باصل الخلق نمت بفعل الإنسان كنزه الإنسان كنزه الإنسان أو ركزه الإنسان في الأرض وهو ما قد يطلق عليه الركاز دفن الجاهلين في بتاعنا عندنا نقول الآثار طيب أما بخصوص المعدن فهي الأولون الحقيقة في بذكاث المعدن هل تجب الزكاث في كل معدن مستخرج من الأرض حتى وإلا من ذهبا أو فضة ولا الزكاث المعدن الذي يكون ذهبا وفضة فحسب فاللي قالوا انه في عموم المعدن يبقى لو انه حديد او نحاس او كبريت او نفط يبقى تجب فيه الزكاه واللي قالوا انه في معدن مخصوص الذهب والفضة كانت على وجوب الزكاه في الذهب والفضه فاذا كان المعدن اللي هيستخرج من عملية الاستخراج ظهر أو تبضطاً وبلغ نصابا بعد التصفية 85 جراماً فأكثر يبقى فيه ربع الغشب اللي قالوا من العلماء في عموم المعدن يبقى تضل لهم بحديثه في الركاز الخمس يبقى يتمث هذا المال يخطف نفسه بالأربعة أخماس ويبقى يخرج الخمس 20% وده أعلى مقدار لأنه هنا يعني موجود بأصل الخلق ما فيش الجوهد البشر كل ما الجوهد البشر يقل تلاقي القدر الواجب فرازه آسف بيزي والجهد البشر كبير يبقى القدر الواجب فرازه بيأكل فالمال المستفاد بتاع التجارة وتأيي 2.5 في, في المئة ربعه في الزراعة ما العشر عشر ونص العشر بحث الطريقة تأتي الجهد. البشر لكن انا عاوزك في يعني تفتح ذهنك على ان اعلى شيء ورد به الشرع اللي هو العشي في المجل اللي هو الخرص وده شيء قادر على احداث تنمية قصادية وغناء للفقراء وان لا يوجد في مجتمع المسلمين فقير ولا مستاذ ولا عن العمل ده هي كله فلما تبقى المنظومة يزاد عن هذا يبقى في خلمه في خللها في ناس يشافوا صورة يا أخي وفي ناس يصعقهم بخدش خلاص والحسابات دي بقى مش بتعرف الطبيعة ده بميزان أعد ب وأحكم الحكام بميزان السماء يعني الشرائح بتاعتنا ربع العش نص العش العش أقصى حاجة عشيتها بشرائح دي تون المهمة وتلهي بالفق والتطبيق العملي أثبت هذا أجمنا متفاوثة يا معامل الحطابة يا عبد العزيز حتى أيام الكلافة العثمانية الأسراك اللي يسمونه الاستعمار العثماني وليسوا استعمارا سلوان أهلا وسهلا مرحبا أنا بس في محاضرة الآن يمكن أن تقول أني بعد ساعة شكرا سلوان طيب في ذكاء ذكاء العشر هل كل معدن تجف فيه زكاة وأنها لا تجف من أقام خطر على معاد نيس ذهب الذهب وهؤلاء اشترطوا أن يكون الخارج مصابا 85 وثمانين جراما وأن يحول علي و... و... و... و... و... و... يحول وقت ما يخرجه يؤدي زكاته وذكاه مبلغ العشر ومنها قالوا كل معدل ويبقى هذا يتحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي ذكاث القمص ويخرج عشرين نبيين القليل والكثير الحقيقة خطأ الفقه المالكي خطوة أهمية بمسألة ذكاة المعاد وهي التي عليها جماعة الفقهاء المحققون من المعاصف إنه المعدل ينبغي يسلم للدولة يعني يدخل بيت مال المسلمين وقال الله به أحدا سواء وجد الحرضه أو في أرض مباحة كده يعني ليست ملكا أحده وهو اللي واجده لا المعدل يسلم للدولة وينفق منه على المصالح العامة طرق ومدارس وجامعات وإنارة ومياه وروابب لكن الأمن الدخل بتاع المعبد يعني من الكبر والضخامة بحيث لا ينبغي أن يستر به وعيد طيب وجه السؤال داخلنا ممكن الدولة تعوض وأوضنبول لي نظرا لكن لم يعد الكلام اللي قاله الفقالي الأولون لأنه أصورة المعد تغيرت. ما بقاش واحد يلاقي حج في الدهل كده ويمشي خلاص ويقف فيها ويقف فيها لا لديه أمان جاب ما بقاش راح يلاقي حج كده طالعين ويمشي ما بقى بقرب الصغول فهذه عشان يتيجوا منها عموره مرسلين واحنا نمينا لهذه الوجرى نقوله إليه بقي الكلام بقى هذا المعد الموجود في الأرض بأصد يعني موضوع من قبل الله أو دعوه الله الأرض لكن الموضوع في الأرض الفعل الإنسان اللي كان ذو الإنسان في أزمنة يعني خالية عبر الثالث طبعا العلماء بشرط انه يبقى الكنزة ليس عليه علامة الإسلام لعنى مدام علامة الإسلام ده هيبقى لخطة وتجل عليه أحكام اللخطة ويعرف ويشوف مين صاحبه واستعماله بضوابط والإدفاع دي في ضوابط فيبقى عليه علامة من علامات الجاهلية يعني, يعني مثلا عليه الشرى اليونانية الحرونية المشعاركية يعني قبل الإسلام بخير طب هذا كان ينظر إليه على أن ما الآله إلى الإنسان من غيره ذكاء. كم جنا؟ لذلك فيه العشر بالمئة، السادس النفسي بالأربعة في أخماس، والقمص يوديه ذكاء. وحتى القمص اللي بيوديه ذكاء اختلف العلماء. هل مصرفه مصرف الزكاة ولا مصرفه مصرف المصالح؟ لأن المصرف هذا مانيه ما حدش يضله عنه جمل. وانفعش الدولة دي مع الذكاء وتعمل بيها الطبيب. ولا تبني بها جمعة أو مستشفى، ولا تعمل فرنمين، ولا فرنمين، نص الصدقات للفقراء والمساكين ما بتعمل ده من أموال الصدقات، من أموال الهبات، من آل من دخل آخر. لكن دخل الزكاة لها مصروف. لكن الركاز والمعدين الاثنين دول ثلث الفطها. من الفطها من قالوا ينفق مال الركاز. ومال المعدل وذكاة المستحقة فيهما في المصر يعني, يعني ممكن تعمل قرأ وخمطارة كبري ومدرسة وجامعة يوم مصارفها أوسع من مصارف الزكاة ومن الضاء لا ذكاء زكاة ومال زكاة برضو لا بد أن تصرف زكاة هذين المالين في مصارف الزكاة الثمانية ضعي أيضا في اجتهاد ثقه جديد بخصوص الركاز الكامل اللي هو ما كان من دفن الجاهلية في المعبر والأدهيرة والبيوت يجده المسلم أو غيره من غير أن يطلبه بحفر أو أنه يستاجر في طلب من يأتيه به من غير أن يتكلف له مشقة أو نفقة كبيرة سواء وجد في أرض مواد يعني ليست ملكة لأحد أو في أرض ملوكة له هل في أرض ممتازة للغير؟ يعني كل هذا وهذه الحقيقة أيضاً الاجتهاب الفقهي أنه صد هذه الأشياء بتمثل ماضي الأمة وماضي الأمة أصبح جزء مهم في حاضرها ومستقبلها والأمة تعرف بمجموع ذلك كل الماضي والحاضر والمستقبل تاريخ وتتباهى الأمة وحباية وروقي هذا مفهوم معاصي جديد لم يكن عند الأول وأصبح التفريط في شيء من هذا ينظر إليه ويكيف على أنه نوع من الخيانة لأنه هذه الأمور اللي بتمثل حضارة الأمة ورقتها لا يعوض عليها بالمال ليست قابلة للبيع والشراء مطوبة في المتاحف ويقصدها الزائرون وتفيد منها الدولة بتمثل مصدر من مصادر التنمية الحقيقة كل هذا الإسلام لا يمانع أن تُجلب المطلق للناس عموماً مسلمين وغير المسلمين بل إن كامل الإسلام تجري في تحقيق المصالح والتكنولات وتحقيق الوارض وتحقيقها فما دام عرف الناس قد استقر على أنوار الأشياء من المكان والعرم وأنها بتمثل تاريخ الأمة ومواضيعها وأن جزء من مكون شخصية الأمة لا يعوض عليه بالمال لغلوة وأنه يمكن أن يضع لقدره في المكان المناسب اللي بيقال له المتحف أو نحو هذا ويقصده الزائرون وتروب به يعني سياحة وليس من اللازم أن يبقى في الطباب بالسياحة والغري والخمر و... هذا كلام أفضل سياحة للعلم سياحة للإدراك للفهم للتاريخ للاعتبار والحقيقة الناس في كل الدنيا لا يمانعون ويحترمون خصوصيات أية أمة لكننا نحن الذين نطرق الاجتهاد الفقهي الحقيقة الواقع الآن أن هذه الأشياء لا يستقل بها أواجبها ما ينفع حتى لو لديتها في تلك المنكة تسلمها إلى الدولة وإلى جهة رسميا ستطمئن أنها جهة صادقة فقط عيد برضو لا يظهرون صادقاً لا جهة تخذها وتنضبط للنظام والقانون هذا والذي ينبغي أن يقال وينبغي أن يفهم في ضوء ما عرض للقع من تغير وتطور الحقيقة ليس من المناسب هنا الكلام عن الغنائم في الزكاة لا أعرف شيء أن تحيي الغنائم دائما الغنائم في كتب الفقه تذكر في كتاب الجهاد وخسمة الغنائم على أي حال الجهاد التي تصرف إليها الزكاة مصارف الزكاة هي هذه الثمانية التي ورد في آية التوبة إنما الصدقات وإنما هذه الموضة المركبة من إن وما إن التي تفيد الإثبات وما التي تفيد النبذة علماء العربية يقولون إنه هذا أسلوب قصر حصر يعني كان الشرع بيقصر صرف الزكاة على هذه المصارف الثمانية من غير زيادة إنما الصدقات المصرف الأول للفقراء والمساكين القصيد الثاني والعامدين عليه الثالث والمؤلفة في قلوبهم الرابع وثر قاب الخامس والغادمين السادس وفي سبيل الله السابع وابن السبيل الثامن فريضة من الله خلاص والله عليم حكيم اخطب علم الله وحكمة الله أنه لا تضمع بالكيفية الفلانية وغضب هذه الآليات وفي هذا القدر وأن تصرف إلى هذه الهيات تنظيم إله وليس تنظيم بشريك وما آتاكم الرسول دا ما ما لا تبتع حبيل اختصار ولا تبتع ضرائب هذا تنظيم إله ولذلك فإن فيدم الإمام علي رضي الله تعالى عنه الحسد ربنا سبحانه وتعالى الأغنياء وأمواله والفقراء وحاجاته فاخترض الزكاة بهذه الكيفية وإن هذا القدر كافر للوفاة وحاجات الزكراة بيستدل على ذهب ماذا؟ قال فإن يوجد فقير في مجتمع المسلمين بعد ذلك فاعلم اعرف أنه قد انخرمت في المسلمين طريقة الزكاة أول ما تلاقي تقوم بذليء حسابات من فروش المصدر ساعة أن تجد سقيراً وعوزاً وحاجة بما لا بد أن تدرك على الفور أنه من تجد عليه الزكاة ليس يوجدون الزكاة فلو أدى الناس الزكاة لحصل إجناءه نمى الصدقات والمساكين والعاملين عليها والمعلقة في قلوبهم وسرقا بألغاء في سبيل الله ومن القبيل فريضاً من الله والله عنه الحكيم من الفقير ومن المسكين في نغة العرب لو أطلق الفقير دخل فيه المسكين ولو أطلق المسكين دخل فيه الفقير وهذه من الألفاظ اللي بيقال عليها إذا اتترقت اتترقت وإذا اتترقت اتتفقت مثلها قالوا الإيمان والإسلام الإيمان والإسلام فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا أطلق الإسلام ذكر واحده دخل فيه الإيمان لكن لو ذكر الإسلام والآن قالت الأعراب وآمنا آه. ولكن قولوا أسلموا الإيمان له دلالة والإسلام له دلالة الإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلب ده عند الإيه الإختران عند الإختران آسف لكن عند الافتراض يدخل احدهم في الارض فكذلك هو الفقير والمسف حيث لما اختارنا ذكر الاسمين في الآية فذل ذلك على انه الفقير غير المسف الفقير من كان يملك اقل من نصف انتفائي قال الله عليه الفقير من نصف الكفاية يعني واحد ليكفي ألف جنيه دخلوا 500 600 700 800 900 دخلوا نصف الكفاية إلى أقل من الكفاية ده يقال عليه مسكين هذا مسكينون لكن دخلوا ألا عن الكمسمية هي بفقية فيعطى الفقير ثمان كفايته من الزكاة سنة أيها الثلاثة يعني هو بيحتاج ألف جنيه مرتبه خمسمية آتفة دون الخمسمية ربعمية محتاج كمان على الربعمية كم؟ سترمية ثمية في إثناشر ويعطى من مال الزكاة ثمات ثمان ثمان ثمان ثمان كفايته سنة يعني المسكين اه ربنا قادر اما الثفينه فكان المساكين يعملون في البحر يا خبره عند مساكين عندهم فواحد واحد عنده بيت على النيل مؤجره ب جنيه مسكين البيت ده على كتر مين هيشتريه وهو بيغني ال جنيه هذا المسكين طبعا الذكاء العمال اللي من الدوله الخصريه يستحقون الذكاء لانهم لا يقومون عن الفقير والمسكين يعني يعني اغلب 90% لو شلنا ال10% اللي هم يعني بيصلوا لحد الكفايه هيبقى يعني مثل يعني ليس المال كعين يخلقه بس انت بتفاضل بقى بين واحد يعني هو يعني اكثر حاجه من ال يعني أن يعطى الذكاء يعني إحنا عايزين يبقى مش يعطىها المتثور الحالية هو شغلته لا, لا لا ممكن يبقى معه الضبط ومتقرط ويعطى من الذكاء ومش عيب ولا حرام هذا حقه وعاده حقه حقه لأنه ما عم بيش شمال المتفاهم وبيشتغل بالليل ومهار يعني بيشتغل بالليل ومهار ودخلوا من مجموع العمل زكاة عقلية أو ثلاثة دون اتفاية إذا كان دخل في الوقت النص هيبقى مشكلة دون النص هيبقى فقير. وهو في اللي يحتاج أن يؤطى من الزكاة يبقى ناصر صدقات للقراء والمساكين كل المصاريف يعني القراء وكل مطاومة تماماً طب العاملين عليها اللي بيجمعوا الزكاة وبيتجنوا الفقرة وبيعيدوا توزعها قالوا هيرضوا غواثبه من الزكاة فالسلول بقى بيأخذ أجرة أجرة من قبل عمل بيراعة الأجرة الحقيقة يتحقق بيها أيضا فأيسو الإنسان طيب. والمؤلدة في سلوبه من زمن سيد عمر نحن نتالق سلوبا حتى يدخلوا في الإسلام شاء الله خلاص ما عادش بقى يوجد فضل في بره نحتاج إلى أن نتحدث اليهم بالمال تهاب تحف اما لنجلهم حتى يقولوا بالاسلام وإما ليندفع سبوهم عن الإسلام لكفه شوية الكتوة ما قول الله أصارف له شوكة وغلبة بل إذن هم الذين يعني تتشوق الكتوة لكفه الإسلام زمن سيدنا العمام رضي الله تعالى عنه ألقى بس هو معطلش استهى استهى من ذا باقي فإذا وجد من يحتاج إلى أن نتألف قلبه إما ليدخل في الإسلام أو لندفع تبراه وضره عن ذلك يواطن من هذا السبب وفي القارب الأمر لم يعد له وجود أن يعاني الرقيق إلى متعطيل الأبد لا زي الآن احنا لا يوجد عندنا رقيق الرقيق اللي كان بيكاتل سيده مثلا لو زعتني هجيب كام يقول له عشر ثلاث جنيه قل له طب نطبلك هعمل عهد بيني وبينك انا هسدد لك حاجه 300 جنيه على السنه وانا هروح اشتغل وسددها انت لك يبقى انا اكلت سقف العشق والكريه طيب ايه يحب؟ يحب؟ يحب اللي بيحدث يعدل عن السداد لاي سبب الشغل الشهر ده دخلك كان بسيط او صاحبه ياخد ال اللي خده من الشرير فتقول له خليك صحيح زي ما الف هذا يعنى المال الذكاء طبعا يتشوق الى في الخر فيعفر رفيق وفي سبيل الله هذا بقى مطرف جميل القبهات مجدون على أنه في الجهاد يجهز فيه المجاهدون من في سبيل الله شرير القرص الصيف طيب الآن ما بقاش الجهاد على القرص صيف دبابة وطيارة ومسها جولانة كبيرة قالوا يبى حصة هذا يستأهل الدولة بتجمعه وحطه في القوات المسلحة ويسهم بها في الشرف والإجلاء. عند جماهير الصهاينة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يكرمك يا سلام. عندي محاضرة يا سيد شلال فيها في مباراة أربعة. دائما نخسر. حيا الله فده هذا السهم عند جماهير الضفاء الحقيقة مضروض عند الأوليين كان تجهيز المجاهدين اللي هم لا يجدون ما ينفقون تولوا أعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا قادر يعوضوا بجهة مع الطلاباً إما فرط ولا يجيز سيب ولا يجيز رم ولا يجيز نب فهؤلاء كانت أموالها إذا أغطوا منها تساعدهم في التجاهل ما ينفع خلال الجندي نظامي والرواتب ويبقى بيجمع هذا المال ويقون الجهه المتصله هي من مختلف القوات المسلحه ويبقى تشتري وتتسلح بحيث يبقى دولة المسلمين لها قوات مسلحه قويه تدافع عن حق وعن طيب هل هذا الامر المصري في سبيل الله يدخل فيه اصفر على المماكن العامة مهما في سبيل الله وما في سبيل الله لبني مستشفى بتاع الاطفال والطوارئ ولا الفشل الكلوي ولا الكبد ولا او ابن مجراته او مسجد النشاطي ما فيش مسجد في البلد أو المسجد قديم ولم يعد يتسع أو نعيد بناء دورات المياه أو نكيف المسجد ونجيب فرش جديد الحقيقة بهذا قال وعده أهل الآية قالوا مصرف في سبيل الله أوضع, أوضع من أن يؤسر على الجهاز لكن الحقيقة الذي عليه الجماعة العلمية الكبيرة والمستقر وهو مذهب الجماهير أنه في سبيل الله يقصب الجهاز وده الظهر من الآية وده المكتوب إن لا يكون في هذا المصرف الإنفاق على البنايات والخرسانات وبهذا أيضا يفتي من العلماء المعاصرين كان آخر من يفتي بهذا الحقيقة المفتي السيد الشيخ علي جمه لا يجوز أن قطع أموال الزكاة في بناء الخرسانات هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح تعاوزين اموال الذكاة للفقراء للمساكين المريض اللي يجري دواء تفعله لكن بناية الحصة دي تأخذ من الصدقة ولنبة الاضاءة والمروحة والمكيف تأخذ من الصدقة فانا بالذكاة ابني الابداء واحاقب عليها اليس يوجه مال الزكاة لشراء الأرض والخلاصات والسجاد واللمبات لا <تصفيق> يعني قلنا حضرتك ايه اكثر من انا قلت <تصفيق> لا يجوز ولا يجلي عند اهل العلم خلافا لما قال في يعني خلافا لما قال لا يجوز لا يجوز يعني انا فيها المريض يجيب بيها دواء مال الزكاة يعطى لذي الفقير أو المريض المسكين الذي لا يجد ثمن الدواء، لكن إن أنا أبني له حجرة أو أجيب سرير وعليه مصباح وفي لامبا وفي مروحة، لا هذا لا يصرف عليه من مال الزكاة، أما يصرف عليه من أموال الصدقات الهبات التبرعات، لكن الزكاة، لا فأصبح من ينفق المال في هذه الوجهة هي يعني واقعة. بين أن هذا في موقف الحساب بيناد الله يوم والكامة كل من يقول حتيجي تلاقي نظام الزكاة وإن الزكاة اللي أنت أديتها لم تسقط عنك الزكاة الواجبة وده الجماعة الكبيرة الحقيقة يعني, يعني العلماء الأولون متفقون على هذا والمتأخرون اختلفوا والمحققون منهم يرون. صوار ما عليه الأولون أنه من الله لا يكون كل بنيات في الجمايا والفرسان ربما انه من أوليه سيديه وان يكون دي. عليه دين والغاربين عليه دين عاجز عن الاسدادين عوض الذكاء ما يعينه على السبيل وابن السبيل اللي هو المسافر مصر للأخير لقطع انقطع عن بلده ولدي ومالك رحي. ويُعطى من مال الذكاء ما يبلئه بلده وولده وماله تذكرت الله مثلاً بألف جنيه أو ألفين على سبيل ذات البلد ويُعطى ما من مال الذكاء يجونوا هؤلاء هم مصارف الذكاء الثمانية اللي وردت بهم آية سورة التوبة أخيراً بقى الفض الفطر وعملت لها بهذا العلم المطيف أن زكاة الفطر من خلاف زكاة المال زكاة المال المعنى المالي ظاهر في العباد ولذلك قلنا تجلس في مال الطري والمجنون أن المال تحققت فيه شروط من النصاب وحالة الحول وخالي من الديون لكن في زكاة الفض الأمر مختلف. ده الاعتبار بالبدل فارغ الله صدقة الفصل صاع المنفعان أنا كل مسلم ومسلمة مجرم أو أنسى خر أو عبد صغير أو كبير الله هي فهي متعلقة ببدل المذاكر ولذلك وجوب صدقة الفصل بتجب على الإنسان عن نفسه وعمن يعولهم الزوج بيخرج نفسه عن زوجه وعن أولاده والعائل الكبير للأسرة الابن أو الأخ اللي هو بيعول إخوته أو أبويه بيخرج عن نفسه وعن من يمولهم وعن من ينفق عليهم وهل يلزم لإخراجها أن يملك مالاً وأن يبلغ المال ونصاباً لا كل من ملك قوت ليلة العيد ويومه وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ما دام بيمضي يعني هو ب يحتاج في ليلة العيد ويوم العيد. فعام مثلاً العشر جني بعشرين جني. سواء في العشر أو العشرين يب يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول. ما دا الملك فوت ليلة العيد يوم العيد عن نفسه. عمن يعول يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. وده معناه أما الشرع الشريفة يريد أن يدرب المسلمين في الغني والفقير على العطاق معنى جميل يا حضرتك مستحقة الزكاة الفطر فخذت مني ومنه ومنها فحصل لك بمجموعة من أعقاض ملك فوت ليل في العيد ويوم يبقى ليلة تاخد وتد تاخد وتد علشان يتكافل المسؤول. هذا هو المعنى يتكافل المسؤولين فيجي العيد ولا فقيرة فيهم ولا بينهم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم لكن يختصب العطية واحد ويقود الأمر على خر فهذا يأخذ وهذا يأخذ ومن أخذ قدرا زائدا عن كفايته فيعطل ويتعلم من عمره والحقيقة صدقة لا لها فائدتان مهمة فائدة الأولى إنه بتؤني الفقير فيجيه العيد وهو في غنى فيفرح بالعيد وللعيد وتمتسم البهجة على وجهه والبسمة على شكاته لأن الإسلام لا يؤتي هذا اليوم من يوجد مسلم محزون بسبب العوز والحاجة أغنوهم عن السؤال يفرح كل المسلمين هذا يوم, يوم عيد هذا يحصل به الذكاء لها فائدة ما كان من هناك وقع فيها الصائف إن الحسنات يذهبنا والصدقة تضفر القطيئة كما يضفر الماء المعروف فليس يوجد واحد منا إلا لو يعني بعض الحاجات كده فكان الصدقة بتمح هذه الهنات وتنقص قيام مما شابه فيصعد إلى السماء كده نقياً ارتج به المكتوبة إن شاء الله سبحانه ذلك شرع الإسلام. صدقة الفطر من رمضان هي فريضة بنص الشرق طرد الله زكاة الفطر أو صدقة الفطر من رمضان أنصاعا من كبير الأصل في إخراجها أن تكون طعاما لأن الله صلى الله عليه وسلم قال طعام صاع من طعام يعني عين من قوت البلد الغالب على الناس فأهل البلاد بيخرجوا رز وحنها رز واهل البلاد اللي بيعتمدون على الطمر يخرجونها تمر ياخذون على الزبيب هذا زبيب منتجات الألبان ممكن البان واقصر هو الجبن منزوع الدسم طيب ده القصر في اخراجها طيب هل يجوز أن يخرجها المسلم نقودا ثلاثة المالكية والشافعية والحنبيلة قالوا لا يجوز ولا يبزيك ولا تسقط الفريضة بهذه يبقى يعني ذهبات ومشغولة بالفريضة ربنا يسأله رب. طب رب طيب لا نعلمه ليس صحيح وخالف الحنبيلة وقالوا يجوز وأن يجه نقود لأصل أن يجه نقوداً كالجمهور لكن لو أخرجها نقوداً أجزاءات فيها وتصح ويتاب عليها إن شاء الله ويرجلها القبر طيب متعلقهم إيه قالوا ما هي الأطعمة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واللي استدل فيها مهور على وجوب إخراج طبقة في الفقر طعاما كانت أطعمة النقودا يعني كان فيها لصفين إنها طعام وفي ذات الوقت فيها معنى النقل لأنه كانوا يتبادلون بيها في الأسواق زي ما أنا بروح الآن معايا جنيه بادفع الجنين للراجل بتاع الخبز ومنه الخبز زمان ما كانتش الفلوس كانت الفلوس عزيزة واحنا شفناها بأعيوننا نحن الغيرين في بلادنا في الريف مصر الله تعالى جديك عارف في الكائن لا ما كان يجي كده ما كانش في فلوس كثيرة كانت الفلوس جيدة سلام عليكم أهلاً وسهلاً محظم الله يعزك ببرك الحمد لله الحمد لله والعالمين والله بارك ربنا يكرم والصحة وكل عام وكذير وتقدر الله منه الله يكررك الله يكررك ضائف حيرة لله لله <تصفيق> ان شاء الله لا كلية عندي محاضرة شغال فيها وضعي في الله لا لا حكي الله عليكم تمام شكرا حكيت الله السلام ورحمه الله وبركاته تمام الله هو الجمهور فيما على انها طعامه ومن ثم قال تخرج طعاما الحنفية بقول لك المدراتة بتاع الطريق الحنف دي ناس بتفكر كده زجع عالي وغائص مشربوا شيء وقهر كتير بس بدونوه في استدخين فراغا فالأخصر إلا ما هي كانت أصعيمة النقود كان فيها وصف أماها أصعيمة وفي ذات الوقت كانت بتقوم مقام النقود في التبادل بها في الأسواق اللي عنده طمر بس خلاص تعالى خلينا كلامكم انتم والله يا عم مصطفى الله بيه خلينا مش اذا هو بيت اذا هو بابا جيت على كده محترمين يا ابنا ربنا يهدي حريمه البستيمين على رجاله اهلا فيليب نورماي الله المستعان <مشتعا>. خذ بالك من قبلك لو سمحت أقول هي يعني أطعيمة فيها وفسك ويجري بيها المفادلات يعني بيجري بيها فهو فاهم كده قالوا يا فعامح نبدو نفعش ما فعامح لكن كان اللي عنده طمر بيروح لي بتاع الأمح ويأخذ أمح ويخبره واللي عنده أمح بيروح السوق ويدين له طعامه ويدين طعمه فهي فيها وصف أنار طعام أنار دينه قدوه بل هي كانت أكثر مقوميهم فلما تكلم النبي لم تخرج مخرج الطعام وقف لما خرجت مخرج الطعام ومخرج فإن أخرجها طعام أجزأ وإن أخرجها مقوما أجزأ طيب أنا عميل إلى أنا عميل إلى كلام الجمهور الأحوى لين ثلاثة لا نبي عبادة ويرجى لها القبول وفي ثلاثة من العلماء الكبار الإمام العباغ مالك الإمام الشافعي يقول لا تجزي يا خبر ربيار فننصح المسلم قبل أن يخرجها قبل... يا ابن الحلال أخرج من الخلاف وأخرجها أيط وعندم دم ونصحت طب جه ولا لا أخرجتها يقول له يرجى أن تكون صحيحة على نظر الإمام أبي حنيف ففرق بينها النصية وقبل الإخراج وعنه اختيه بعده اخرجها، وانت شايف من حاله كده انه ما يقدرش يخرجها تاني نقوله يرجى أن ربنا يقبلها على مذهب لما يحب بس السنة الجاية ان شاء الله حاول تفرجها طاعا برضه تذكره الله وصل الله طيب وقته إخراج صدق الحقيقة لها ثلاث أوقات وقت الجواز ووقت استحباب ووقت وجود وقت الجواز يعني يجوز إخراجه من أول رمضان يوم خمسة ستة سبعة عشر إذا كان الإنسان سافر ولا يستطيع أن يحده إلى موجود يخرجه ولم يمكنه إلا هذا فاتقوا الله ما مصطفاه للحاج يجوز إخراجه طب وقت استحباب اللي هو بقى قبل العيد بيوم او يومين على العيد والفقير اشترى بيها الطعام اللي هو عاوزه رتب اموره وده كان اكثر بحاضر ممكن ياخد الحبوب يتصبب فيها الحلال لا تضيق عليه واسعه طيب فهيتحرك هيتحرك هلأني بي سميك؟ هم؟ نعم يعني مش عاوزين يعني, يعني احنا ما مش عاوزين يعني نفتح مجال للاحتيال على الشرط يا سيدي يا سيدي ها يبدا يجهز الطبخ بتاعه ويظبط اموره ويدمس الفول ويجهز العدس خلاص فإذا أخوتها قبل العيد باليوم أو استحب له ذلك، وقت جوبا يجب أن تقرأ فيه صدقة الفطر ألا تتأخر قبل صلاة العيد ما لم يصلي الإمام العيد ولذلك يسمن الإمام يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتسنى لمن لم يخرج صدقة الفطر هي أن يخرجها يتعجل في خرجه غير العشاء وينبه قبل الصلاة. فأن من لم يخرج بادل ويخرج صدقة الفضل كده مرة واثنين وتلاثة يذكر الناس فكثيرون تضربهم الغفلة فيقعون تي في تذكرة تنفع أهل الإيمان وذكرت إن الذكرة تنفع فيخرجهم طب إذا لم يخرجها حتى الله لم تسقط عنه يجب عليها أن يخرجها بقى قضاء فات وقت الأداء ولا يتاب عليها ثواب صدقة الفضل انتهى الكلام نعود إلى حيث أحكام الحج والعمرة الركن الخامس فضلي بالنسبة لأيضاً في مناقب القراصي الجامعة فذا في الجمع المتزوجة في الجمع المتزوجة ترجمة جوفة في الأرض <تصفيق> أنا أجيبك في حدود ما يعرف. يعني مثلا المسجد بتاعنا بيخرج الذكاء مثلا بمبلغ معين فوقها الطاقة شوية وبعدين يبدأ يجمع هو الزكاء من الناس يعني احنا بالتجربة مثلا عارفين انه داخل المسجد في زكاء السفر مثلا ما بين عشرة الى خمستاشر الف بنيات فمش هنستنى لحد اخر يوم لا فبنخرج بنروح يجيبوا ارز يجيبوا سكر يجيبوا بتاع عس كول ويعملوا شنطة للراجل ويجازها له ويدهاله مثلا مثلا وطلعه ب 15000 ويجمع الزكاه لحد ما نوصل 18000 نيجي نروح على دين التصدق يعني هي ممكن من كده تلعب تلعب ممكن. ممكن فهل هم بيعملوا كده احتمال لكن كان هو بياخد الزكاة دي يعاوزه يعملها زي زكاة المال ويصرف منها يبقى هو فاهم غلط ومخطئ لكن الفهم الأولاني لو كان هو انفق قدرا من المال وبيحتاج ان هو يأخذ بقى من أموال الذكاه دفع دفع ما هو احنا مش عاوزين فكرة المسلم اللي عاوز ي... يعمل الحاجه ويتخلصوا بس لا ده هو عاوز يوقعها حيث يطمئن انها وقعت صحيح حضرتك كل العيد هو ما هو حطها هتصرف فين اه, آه. ما محط... احنا احنا عاوزين نصرفها الى مستحقيها قبل العيد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 لو أمكنك أن أم تفرجها بنفسك وأن تبذل أقصى الوسع في هذا أفضل وأكثر مكوبة. طبعاً مطمئن يعني إنك أنت يعني لا الحرب العظم. إذا كان طالب الشخصية إذا كان طالب العلم فقير إذا كان طالب العلم مدين لكن لو طالب علم غني زي واحد يقول الذكاء الياتي. كثة اليتيمة وطرقه ماله ومعاشه ودخله كويس جدا مش اللي يطمع نوجب للزكاة ولا طلب العلم نوجب للزكاة نوجب للزكاة الفقير. فإذا كان فقيراً يعطى منه الواحد يقول لك أصلا عشان أساعد كلانا في إنها تجوز بنتها يا عم انت تديها هي مستحقة للزكاة ولا غير مستحقة المعيار إنها فقيرة إنها مسكينة تقوم تأخذ هي تجيب للبنت تلاجة تجيب لها وبتجبش هي تجيب لها لبس احنا ملناش د ولذلك من شروط صحة الزكاة أن يملكها الفقير يعني تخربها عن ملك وتخطها في ملكة ليتصرف فيها كيفما شاء لكنك إنت تتسلط عليه لا هذه مشكلة تانية وإننا نحاول قدر الإمكان عشان بس لا يضيع الوقت إنه لا تعطى الزكاة للمتسوين نعم خلاص انا يعني القدر اللي ديت في الزكاة دوني فرصة بس اقولش تفجع علشان الوقت بيجرب صورة ممكن بعد ما الخلص تمشي معايا الحج والغمار. الحج لغة القصة حجة بمعنى قصة دا مطلق القصة اقول حجاشته اليك يعني قصاتته اليك اتوجهت يمامت نحوه اتطاعه معك شوية العرب كانت تستعمل الحجة هذا الاستعمال الواسع مطلق القصر في لغتها قبل الإنسان والغمرة أيضاً الزيارة مع العمرة في لغة العرب الزيارة مطلق الزيارة لما جاءت إسلام خص الحج بمعنى وخص العمرة بمعنى فصار لكلمة الحج معنى الصلاحي أضل المعنى اللغة وصار لكلمة العمرة معنى اصطلاحي أضيق من الدلالة اللغوية لكلمة العمرة الكثير للاصطلاح الصواعي قصدوا بيت الله حمد. قصد بيتك ولا بيتها ولا بيت الله الحرام بمكة المكرم في وقت مخصوص الحج أشهر معلومات بنية مخصوص لينية أداء الحج لأداء منافق مخصوص قصد بيت الله الحرام خرج ما سوى بيت الله لا يقال فيه حج خلاص لم يعد يستعمل الحج إلا في هذا قصد بيت الله ما عادش ينفعوا الحجكت إليه ولا حجكت إليه خلاص تهد قصد بيت الله الحرام. اللي مكانه وضعه مكتوب خلاص طيب لو انا قصدت في اي يوم في السنة غير الايام المحددة دي هيبقى ده عمره بقى لكن الحج مرتبط بزمن يعني في زمن مخصوص الحج اشهر معلومات والحج اشهر لا اعمال الحج بتؤدى ايام قليلة وهي ايام العشر من ذي الحجه 8 و 10 و 11 و 12 و في أعمال الحج في أيام من شهر ذي الحج ما لما ورد القرآن أشهر معلومات وما هي هذه الأسرع؟ وشهر شواء وشهر ذي القعد شهران كاملان من الأول للأسر وشهر ذي الحج ليه بقى كده وانت لسه قبل قليل أعمال الحج بتقع من يوم 8 إلى يوم 11 أو 12 ذي الحج الآن الحج الإحرام به ثلاثة أنواع ثلاثة حج الإفرام وحج التران وحج التمثل يمنع إفراد وقران وتمثل فيأتي أنه من أركان الحج العمر الإحرام يعني ما ينفعش الإنسان يحج من غير إحرام ما ينفعش إنه يعتمر من غير إحرام يعني يحرم يعني يلتزم تحريم أشياء مروصة ورد الشرع كل من نوى أن يؤدي هذه الشعيرة ويعمل هذه الأعمال أعمال الحجة والعمرة ينبغي أن يسبق عمله هذه الأعمال أن يلتزم بتحريم هذه الأشياء ولذلك سمي هذا الالتزام بالإحراء التزام وحرومات النفس الرجل يحرم عليه لبس المخيط والمحيط بالبدن ما تجرد من سيابه إلا من الإذار والرداء أرمو عليه أن يغطي رأسه يحرم عليه استعماله الطبيب، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من أشعاره يحرم عليه أن يقرب زوجه وعاشرها معاشرة في الأزواج يحرم عليه النكاح عقدا لنفسه أو أن يكون فكيلا عن الغير. ينفعش يحرم عليه صيد البري كلها أشياء المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها يحرم المرأة في وجهها لا ترتقب ولا تلبس البرك طيب احتاجت تعمل السدال كده فوق الخمار بحيث ترسله على وجهها من غير أن يكون مفصلا كده على الوجه تلبس القفا زيت الرجل أشياء وتلتزم المرأة أشياء أنها على غير الحاج وعلى غير المعتمر حلاة لكن على الحاج والمعتمر تكونوا حرام ولا بد من هذه المقدمة الضروية للدخول إلى أعمال الحاج وللدخول إلى أعمال العمر الإحرام بالحاج والإحرام بالعمرة فالإحرام بالحج ألو ثلاثة أنواع ثلاثة أنسا ممكن واحد يحرم ناويًا بالإحرام الحج فقط المفص ممكن واحد يحرم ناويًا بالإحرام العمرة والحج العمرة والحج فهيروح يعتمر وبعد ما يعتمر يتخلل من الإحرام يقعد بقى يرجع إلى الحل مرة تانية ويلبت فدوم ويقص شعره بس يبقى مقيما بمكة لا يغادرها حتى يؤدي الحج حتى يؤدي الحج ويحرم مكان إقامته بمكة فهذا يقال عليه المتمتع إذا أذى العمر في شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو أول ذي الحج وتحلل من إحرامه وبقي بمكة حتى أحرم بالحج منها فهذا يقال عليه المتمتع ويبقى جمع في سطرة واحدة بين المسوكين العمرة والحج بس بإحرامية فهذا يقال عليه المتمتع فده يسميه حج التمتع فإذا بداية حج التمتع كانت في شهر أو في شار القعد لما اعتمر حج القرار واضح من لفظة التران المزاوجة بين المسوكين بإحرام واحد يعني هيؤدي المسوكين بإحرام مساحت حلّة هيحرم بالعمر وبعد ما يودي العمر يدنه بإحرام حتى يحج بنفس هذا اللي إيه؟ الإحرام الإحرام ما فيه مشكلة ممكن تغسله وتجيب إحرام ثاني يعني أنت مش بتغير في أكوام لا، ريب في إحرام تاني ولا حاجة دفلطان. فمفيش إشكال يعني ممكن واحد يقعد شهر منها فلأجل هذا فإن الحجة يمكن تصور إنه في حال التمتع وفي حال الخرام إنه بيبقى بدأ الغمرة في شوال أو في ذلكعدة وهذا معنى قوله الحج وأشهرهم معلومة فضّ بيت الله الخرام بمكة المكرمة في أشهر أو في زمن مخصوص لأشهر الحج شوال وذلكعدة وذلكحجة بنية المحصولة هي نية النسو لأداء مناسك مخصوصة اللي هي بقى بنسميها مناسك الحج ومناسك العمرة ودي بنقسمها إلى أركان وواجبات وسنن أركان الحج أركان العمرة واجبات الحج واجبات العمرة سنن الحج سنن أركان الحج أربعة الحج له أربعة أركان الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاظة أو طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة في الحج ثلاثة أنواع من الطواف طاف لما تدخل مكة تحية للبيت انتميه طواف القدام مستحد لو لم يطفه لا شيء عليه والطواف المهم اللي هو الرجل اللي لابد منه حتى يكون الحج صحيح الإفادة بعد الوخوف من العرفة فإذا أصدتم من عرفات بعد ما فيها فعرفة وتبيت في وتذهب إلى مينة وترمي الجامعة وتروح تطوف بالبيت طواف الإفادة فإذا أصدتم من عرفات تسمى طواف الإفادة أو الزيارة لأن الحج خرج من مكة وبقال يومين الآن بمكة ورجع تاني فكانوا يفاجع الزيارة النوع الثالث من أنواع الطواف طواف واجب اللي هو في الوداع قبل أن يغادر مكة بعد ما يتم أعمال الحج أولي طواف السنة لو تركه لا شيء عليه طواف الواجب لركه عليه دم يعني يكفينه إذا كان ياسع أنه يرجع ويتوب خير وبرك ما قدرش يبقى يصبح هدوى ويوزع لأحمه في طرائل لكن الركن ده ما ينفعش لمد منه يرجع حتى لو راح بلده يرجع بعد يرجع يكون طواق في الإفاضة وإلا حجوه لا يكون صحيحاً لأنه هذا رط فالركن الثاني هو الطواق وطواق الإفاضة الركن هذا الثالث الرقم الرابع السعي بين الصفا والمروه عقيبه فواكه لا بد انه يتقدم السعي طواف وحيث قلنا الطواف يعني بالكعبة سبعة اشواط وحيث قلنا الساعي بين الصفا والمروه يبقى سبعة اشواط بيبتدي السعي بالصفا وبينتهي بالمروه هذه هي اركان الحج الحقيقه ثلاث أركان من الأركان لا يفوت الحج بفواتها لأنه بد أن يرجعوا أن يأتي بها تواصل لا يوجد وقت ترجع تطور السعيد لا يوجد وقت ترجع تسع الإحرام بتحرم من الميقات ارتكبت محظور عليك دم وعليك صيام الركن الوحيد الذي يسوه به الحج اللي هو بيسمونه في الفقه ركن الفوات. أن يفوت لقوف عرف <تصفيق> القوائم اللي إذا فات فات الحمد الله فهذا ركن عرف لأن عرف يوم محدد هو تسعة من الحج. العلماء يقولون ما لم يدرك عرفه قبل طلوع فجر يوم العيد يعني لو ما دخلش عرفه عاره دخل بالليل يبقى الطو... الوقوف صحيح. ما لم يطلع فجر يوم حتى لو يف دقيقة لو راح بعد العيد ما طلع الفجر يعني يبقى فاته, فاته الحج طب يتحلم الإحرام قال لا يعمل عمره ويتحلل ويبقى عليه الحج من قار ما يسمونه ركن الفواجد أما الطواف يرجع يسل السعي يرجع يسل بفجر يتلوع فجر العيد بفجر يتلوع فجر العيد خلاص إذا وقف بالنهار في عرفة يلزم يلزم ألا يخرج من عرفة إلا بعد المغرب أن يطلع الليل ليكون جامعا في قفه بين الليل لكن إذا لم يكونوا القفوا بالنهار ووقف بالليل أجزاء طيب مشي من عرفة قبل المغرب وقوفه صحيح عليه دم دم يعني أول دم مش يعور نفسه واحد في الدم يعني يعني يذبح حدا ويوزع لحمه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما فيش حاجة اسمها خلاص هيبقى عليه ده عليه ده شو حصل كده ان رئيس الوزراء ومش عارف مين راحوا حجه ظهروا في عرفه ومتن والدنيا طب حجهم وحجوش اه حجهم صحيح عمل الاركان عملوا عليه ده الاحرام الوقوف على وطواف بات الواجبات اللي هي البيات بمنى ورمي الجمار وكل الحالات ده ويبقى عليه دم خلاص وواكل القفره في واحد بيحج عشان انسان فبيحاول يتوخى يعني في واحد بيحج عشان يطلع ليه حج فاحنا بنقول بموازين البشر انه الحج اللي بموازين السماء على... انما يتقبل الله من المتقين من المحسنين بس لكن نحن ب... ب... نكتبها بحساب بشر أنه استوفى الأركان أركان الحج أربعة أركان العمره ثلاثة هنطرح من الأربعة رفع وهو يقول في يبقى عندي الإحرام والطواف والسعار واجبات الحج الإحرام واجبات الحج الإحرام من الميقات المكان. يعني الإحرام ده مش من أي حطة فإنما من المواضح حددها الشرع فأصبح الحج والعمر لهم ميقات زماني ولهم ميقات مكاني المقاتل الزماني في الحج مقيد بالأشهر الثماني لكن المقاتل الزماني في العمر مفتوح طول السنة الميقات المكاني للحج والعمر محدد بخمسة أمان عندنا خمس مواقيد الشرع ورد بها أهل كل بلد يحبون ويعتمرون يبقى يلزمهم أن يحرموا من هذا النقاط من هذا النقاط القادم من جهة مصر نبدأ بمصر القادم من جهة مصر وما ليها من بلاد المغرب ومنطقة الشام. عن طريق البر بيمشي كده بحزاء ساحل البحر الأحمر يحرم من موضع يطله الجحفة أو قرية روابع تبير عني فيه لا تبير عني فيه الجوحة على قرية راضغ ودى إلى الشمال الشرقي من جدة يعني حوالي مثلا دون المائة كيلو تقريبا أنا قلت باقي حزم البحر بقولك اللي جاء على طريق البر بحزم الساحل البحر اللي يقول على طريق البر طب أحياناً يسلك طريقا لا يمر بالميقا، مش يمر القرية خرافي. طريق اللي ماشي منه مش هيمور. يبقى إذا كان بحذاء، يعني على التوازي معه. وده يجاب على كلامك إذا كان يركب البحر، يعني إذا كان بحذاء. طب إذا كان راكبا في الجو؟ الحرام عاوز الإنسان يتجرد من ثيابه ويلبس الإزار، المرأة طبعاً بتقرف في ثيابها العادية لا تتجرد من ثيابها لا. فالحقيقة مسلم يعمل كل مقدمات الإفطار في الطاير، بيلبس الإزار والرداء، بيلع الثياب المعتادة، ويؤخر نية الإفطار، ويركب الطاير، ويتعامل مع المضيف أو المضيفة. والمضيفة. من فضلكم وهتنبهون اقولوا اه هنبهنا فايدان يتابع معهم اضطردنا اضطردنا اضطردنا اضطردنا الميقات فينول احرام منهم طب الان هو خايف يبقى بعد الطيارة ما تطلع كده ولا ربع ساعة وكل الساعة يشرح هو في ينول الاحرام وينعقد احرام بس هو يكون يكونوا فاتهيأ الطيارة مش هيبك ان يطلع ويفك ويعمل الكلام طيب لا مش من طيب ولا من جد الإحرام هيبقى من فوق الطيرة لكن نحن نفرق بين الإحرام ورجاءه للإحرام والاستعداد للإحرام الإحرام يحتاج إلى ثلاثة أشياء لا بد منها جميعا حتى ينعقد الإحرام نية وقول وعمل يعني أن ينوي الإحرام لأنه لو عمل أعمال الأحرام غير أن بها فيها الأحرام لا ينعقد إحرام فلابد من النية والقول المثل لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إلى آخر وهنا يشرع التلفظ بالنية في الحق لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة عن مثلا أو عن قلات أخذ العمر من العبادات التي تدخلها الميادة فأحب عنه إن أبي أدركته فرط الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحل البنت بر بأبي قال أرأيت إن كان يعني على أكي دين أكنت خوضية دين فدين الله يحق بالقل بس بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو فيصلق لبيك اللهم عمرة عني أو عن فلان أو عن فلان وحجا عني أو كثيرا دخل بالإحرام يبقى تحقق الركن الأول في العمرة والحج وتحقق الواجب الأول إن الإحرام من الميقة بل الواجب الأول الواجب الثاني في الحج متعلق بروفن الوقوف بعض إنه لو وقف بالنهار يا علي، ألا يفيد؟ ألا يغادر إلا بعد المغرب ليكون جميعا في وقوفه بين المغرب بين النهار والليل. في قبل المغرب بعد العصر وقوفه صحيح عليه ده الواجب الثالث البيات بالمزالف أن يبيد المزالف حتى يحصل واجب البيات. يعني أن يتواجد في المزايفة بعد متصف الليل ولو بنصف دقيق وأكمل البيات حتى يطلع فجر العين فاته هذا الواجب لأمر خارج عنه ولا بإرادته لأمر خارج عنه لا شيء عليه بإرادته حده صحيح عليه الدم من الواجر تجبر بالدمر يعني أظن يعني أظن أن يتواجد احنا قلنا البيات بيتخفق اول البيات اول بعد ما في الليل بديه خلاص اتى الواجب لكن اكمل الواجب ده الاكمل ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام الليلة تختسب من الفجر اسف من المغرب للفجر وهتختلف في عدد الساعات طولا وقصرا ما بين الصيفي والشدار بتشوفها كان ست ساعات يبقى من نص ثلاث تضفهم على المدى يبقى ده نص ليلة منطبط في أذاننا من نص اتناشر لا مش شرط اتناشر ممكن يجي احداشر ممكن يبقى عشرة ونص ممكن يبقى اتناشر ونص فبتحتسب بهذه الكيفية الواجب بعد هذا البيات بمنى ليالي ايام التشريع ورامي اللمار وامل العقبة الكبرى في يوم العيد في ثلاث غمرات صورة والوسطة والكبرة في يوم العيد بيرمي واحدة بس ليها الكبرى بسبع حصيات وبييرمي في اليومين أو الثلاثة أيام الأخرى الثلاث غمرات بالترتيب صورة بسبع فالوسطة بسبع فالكبرة بسبع وياد الرقيب الربي بعد صورة والوسطة ولا يدعو البعض في الكم هذه يعني واجبات الحج الحلق والتقسير بعد الرمى في يوم العيد اللي هو إذا فعل الإنسان شيئين ثلاثة رمى وحلق أو قص أو رمى وطاق أو في الاضطر أو طاق وحلق ويشرع له التحلل الأولى من الأحرام التحل الأصغر الذي يبيح له كل شيء إلا النساء فهذا من واجبات الحج. هل يجب العبيدة مع عتم وظهر؟ نعم مع عدم وظهر يجب المبيد منه؟ هو العلم الآن يقولون أنه الأصل البياض طبعا لكن لو انتبدأ الخيامة يعني الخيامة ملأت ميناء لو أنتم متصورين كده أدي مكة الأول وبعدين ميناء وبعدين مرزاركة وبعدين عرفة وانت راجع من عرف الأول مزدالفة ميناء ميناء من جهة مكة في موضع ساكل اسمه العزلين ميناء ده موضع بين جبالين وهذه كده بين جبالين ومن الجهة الشرقية بتبقى المزدالفة بتمتد الخيام من... لو... بتمتلئ ميناء بالحن وتبدأ يبقى على مشارف ميناء من جهة العزلية من جهة مكة في أماكن ولكن إذا بتبدأ فهي داخلة ميناء ومثل هذا من جهة المشرق إذا بدأت من جهة المنزلق وفيها اكيان لكن يعني بتحرص قدر الوسع أن تكون متواجداً في قلب منا في حب أرضو إنه ما يبقاش فيه زحام ولا مضايقة ولا أذن وخير فاتقوا اللهم الصفات فيبقى هذه هي الواجبات يعني اللي هو الحلق أو التقصير يعني طبعاً بيعددوها رمي الجمرات في اليوم الأول ده واجب في اليومين الثانيين الواجب الثاني الثالث وهكذا طريقه الاحتساب فيبقى انتهوا أحرمت وقفت بعرفة رجعت بيت في المزلفة ثم ذهبت إلى ميناء رميت الجمراء الأولى ورجعت إلى الكعبة طفق طوافل يبقى دي الركن الثالث بعد طواف الإصابة السعي بقى الركن الرابع أتممت الأركان بترجع إلى المال البيات ليالي أيام التشريب اللي هي ثاني يوم العيد والهالث يوم العيد ومن تعجل في يومين فلا إسم عليهم تأخر إلى يوم العيد فلا إسم عليه لمن استقى وبيرمي في كل يوم الجمرات الثلاثة ووقت الرن برضو ثلاث أرطان يعني هو السنة والعلماء متفقون على إنه ذا هو الأفضل ووقت جواز يعني ل, ل... لأصحاب الحاجات ووقت تلك الحية أضعف شوية في طبيعة لكن أجازه بعض العلماء بما حصلوا جواد رمى فيه يوم كله تولى 24 الوقت اللي رمى فيه النبي السلام اللي هو في الأيام اللي اليومين أو الثلاثة أيام من الظهر الزوال إلى المغرب يعني تحرص يكون رمي وكفي من إلى المغرب وكان ما بيرمي بعد الزوال يصلي الظهر في الخيف في الخيار انت يفتر وإلا بعد الظهر بساعة ساعة فيه وبين المغرب ورقص النبي في الرمي بالليل للضعف النساء ولي أصحاب الأعمال الرعاة والسقاه اللي كانوا بيحملون الكرب وفي معناهم الأطبة ومن يعني يذيرون حرة الكربة المية هؤلاء أبداً يروحوا لهم في الرمي بالليل والوقت الثالث بقى. الليل يعني من المغرب إلى ما قبل الفجر، هذا رخص فيه النبي في وقت قال به العلم يجوز فيها الرمي زي الرافع من الشبعية ومن الفجر إلى الظهر فأصبح طول اليوم وقت للرمي هذا كلام الرافع من كبار علماء الشافعيه على هيئه ده رافع في اليومين بيعمل جماره يوم, يوم الثلاثاء لا لا في اليومين ما مش الثلاث كل هذه واجبات يعني لو ترك شيئا منها فإن حقه يكون غيحا ويكبر ترك الواجب ده لو ترك اكثر من واجب على اكثر من دلس. ده ده كل كل واجب ده كل واجب ده الغمرة طبعا لدي شيء من هذا لأنه هي الركنان الطواب بالكعبة سبعة أشوار ثم ثلاثة أحرام طواب بالكعبة ثم السعي بين الصفة والمر وسبعة أشوار فإذا أتم العمرة يجب عليه الحل أو التقصير هذا الواجهة للغمرة أن يحلق شعره وأن يفسر والتحليق أفضل من الإيه والتقصير وبهذا يكون قد تمت عمرته هل في اتفاق بين أعمال الحج والعمرة وزيارة مسجد النبوي عليه السلام؟ لا. لا زيارة مسجد النبوي عليه السلام من أعمال الحج. لا هي من الأركان. نشوف الأركان. نشوف المسنون والواجبات وهي من المسنونات. لما هي العلاقة إنك أنت متواجد في هذا المكان. وقد لا يتيسر لك إنك أنت تذهب. والزابع والتأشيرة والسفر وبين المدينة يعني أربع خمس ساعات سفر. لا يشرع زيارة مسجد النبوي عليه السلام. لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى مساجد منها قال مسجديه وبين أن الصلاة فيه بألف صلاة في مسجده يعني هو في الروضة الثانية بعد المسجد الحرام الصلاة في المسجد مائة ألف صلاة وفي مسجد النبي بألف صلاة وفي المسجد الأقصى حرره الله ورده إلى المسلمين الثائمين هو بعضه فتح هذه نقطة البيع بخمس مائة صلاة. بـ 500 صلاة يعني متابع عليها بـ 5 صلاة الذي يعدو دوابة 5 صلاة في مسيول لا يشرع أن الإنسان يزور المسجد ويدخل في زيارة في المسجد تبع زيارة القبر الشريف يعني لا يقصد أن يزور القبر لما أن يزور المسجد فإذا حل في المسجد يفقى يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكن ما فيش اقتباع يعني يمكن الإنسان يحج أو يعتبر وما يزورش أيام وحقه صحيح وعمره صحيحة هذا ما ودتنا ان نقوله بخصوص يعد اركان الإسلام نكتفي بهذا صلى الله تعالى على نبينا محمد الله عن